لتحرسَ شَديد وَشههُوب وَ كُ نَقودُ مِنْهَا مَا قائِد للسم فمَ يْتَمع الآن يَجد لَهُ شِهاب الرصَدَا وَأَ لا ندر أَشَر أريد بِمَم في الأرض أَمْ أأَرادَ بِهِم رَبّهُم رَشدَا وَأَ منِن الصَّالِحونَ وَمنِ دَُ ذلك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 ْ فيِيه رصَد لعلممَأَقدَدَ أَبْلَغ لِساتِ رَبّهِمْ وَحاطَ بِمَا لديهم وَحاطَ بِمَا لدييهِم وَحصَ كلُ شيءَ عدَد